إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما نودي أشرك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَنُّ وَلَا مُدِيرَ وَلَمْ يُعْقِبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 فَمْذْ قَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ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 لأعذبنه لا عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتئني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون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 ارجع إليهم فلنأتينه بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلته وهم صاغرون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 قيل لها دخول الصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 أَا خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 قُل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغِيبَ إلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبَعْثُونَ بَلْ الدَّرْكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وإنه لهدى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين إِنَّ ربك يقضي بينهم بحكمه وَهُوَ العزيز العليم فتوكل على الله إِنَّكَ على الحق المبين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 ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بِآيَاتِنَا فهم يوزعون